هكذا, هكذا. تألم, تألم كلمة الله, كلمة الله بالجسد, بالجسد. وذبح وانحنى بالصليل وطعن في جنبه بالحرب وجر منه دم من وماء غفرانا لكل ومال العائل, ومال العائل